الَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَافِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدًا وَزَبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب